من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد يقول الامام النووي رحمه الله باب في النصيحه باب في النصيحه النصيحه, النصيحة قال الإمام الخطابي رحمه الله النصيحة كلمة جامعة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح وليس يمكن أن يعبر هذا المعنى بكلمة واحدة بكلمة واحدة تحصرها وتجمع معناها غيرها وذلك قال ابن حجر ليس في الكلام كلمة مفردة تستوفي بها العبارة عن معنى هذه الكلمة وأصل النصح في اللغة هو الخلوص يقال نصحت العسل أي خلصته من الشمع فالنصيحة هي بدل النصح للغير والنصح معناه أن الشخص يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير ويدعو إليه ويبينه له ويرقبه فيه فهي كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير اراده وفعلا وضد النصيحه المكر والغش والخيانه والخديعه والنصح للناس من افضل الاعمال التي تقرب الى الله عز وجل سئل الامام ابن البارك رحمه الله اي الاعمال افضل قال النصح لله قال الإمام رحمه الله قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة إنما أداة حصر اي لا إخوة إلا المؤمنين وإن كانوا أصحاب كبائر فهذه الآية رد على الخوارج الذين يخرجون أصحاب الكبائر من دائرة الإيمان ويكفرونهم بالكبائر فهذه الايه انما وردت في سياق فعل الكبيره الا وهو الاقتتال بين المسلمين والاقتتال بين المسلمين وصفه الرسول عليه الصلاه والسلام بانه كفر قال عليه الصلاه والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وقال عليه الصلاه والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض هذه الايه قال الله في اولها وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصالحوا بينهما ثم علل ذلك بقوله انما المؤمنون اخوه فاصالحوا بين اخويكم فالمقتتلون من المؤمنين مرتكبون لمحرم مرتكبون لكبيره ومع ذلك قال الله انما المؤمنون اخوه فاثبت لهم اخوه الايمان مع فعلهم لهذه الكبيره فدل على ان فعل الكبيرة لا يخرج من دائره الايمان خلافا لمن كفر اهل الايمان بالكبائر قال ابن تيميه رحمه الله ومن ليس باخ في الدين فهو كافر لان المؤمنين اخوه مع قيام الكبائر بهم بدليل قوله في ايه المقتتلين انما المؤمنون اخوه مع انه قد سمى قتال المؤمن كفرا فالاخوه اما اخوه نسب واما اخوه ايمان لا توجد اخوه في الانسانيه انما الاخوه الثابته في الشرع اما اخوه نسب واما اخوه ايمان واخوه الايمان والدين اقوى من اخوه النسب ولذلك حصرها الله عز وجل في هذه الايه بالايمان فقال انما المؤمنون اخوه يعني الاخوه الحقيقيه هي من بعثت من الايمان لان ما عدا اخوه الايمان تتلاشى ولا يبقى لها اثر وليس لها قيمه عند الله عز وجل في الدار الاخره وهذه الأخوة وهذا العقد الذي عقده الله عز وجل بين المؤمنين يقتضي أن يقوم أهل الإيمان بالحقوق وأن يحب المؤمن لأخيه المؤمن كما يحب لنفسه وهذا هو حقيقة النصيحة وأصل النصيحة وكمال النصيحة ولذلك ابتدأ الإمام هذا الباب بهذه الآية فهذه الآية جامعة للنصيحة بحذافيرها قال عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه أي لا هو يظلمه ولا يسلمه إلى من يظلمه من الناس الحديث صيحي وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابح المؤمن للمؤمن كالبنيان والبنيان إذا اختل جزء منه سقط فالمؤمن كأنه لبن في جدار, في جدار أهل الإيمان فكل تقصير من واحد في حق أخيه يؤثر على كل البنيان فحق المؤمن تجاه أخيه كحق أجزاء البنيان تجاه البنيان وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد قال يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس رواه أحمد وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى رأسه اشتكى كله وإن اشتكى عينه اشتكى كله رواه مسلم يعني اذا مرض الانسان في عينه اصاب المرض كل الجسم وهكذا وقال عليه الصلاه والسلام المؤمن مراه المؤمن المؤمن اخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه رواه ابو داود وغيره هاتان الجملتان المؤمن مراه المؤمن المؤمن اخو المؤمن متلازمتان لماذا المؤمن مرآة المؤمن لأن المؤمن اخو المؤمن وهذا المثال فيه فوائد كثيرة فقول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن مرآة المؤمن يعني يستره لأن المرآة إذا رأت ممن نظر إليها شيئا مشينا سترته لا تخبر به غيره إنما تطلعه على ما فيه من عيب فيتستره ثم تخفي عيبه عن غيره لا تخبر بعيبه غيره ثم تنصح له بالعدل ولا تجور يعني لا تكبر العيب الذي فيه ولا تنقصه إنما تزينه كما هو ثم تجمله يتجمل أمامها وينظر في حاله ويضبط شكله هكذا المؤمن لأخيه يجمله في أعين الناس ويبين مزاياه وإذا رأه منه عورة سترها ونصاحه على حسب هذه الخطأ الذي فيه لا يزيد ولا ينقص ويغرر به فهو كالمرآة لماذا قال المؤمن أخو المؤمن ثم مثل على ذلك بمثال قال يكف عليه ضيعته أن يجمع له ما تشتت من ماله يجمع له ما تشتت من ماله كأن المال لأخيه هو ماله إذا رأى من يعبث فيه جمعه ورعاه وإذا وقع في من مال اخيه شيء حافظ عليه قال ويحوطه من ورائه اي يذب عن عرضه في غيبته فإذا وقع أحد فيه دافع عنه وذب عن عرضه وهذا لا شك أن فيه أجر عظيم قال عليه الصلاه والسلام من ذب عن عن أخيه في غيبته دب الله عن وجهه النار يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا كونوا عباد الله يا اخوانا لا يمكن الا باداء الحقوق قال لا تحاسدوا لا يحسد بعضكم بعضا ولا تناجشوا هذا في البيع تضر باخيك وترفع ثمن السلعه وانت لا تريد الشراء فتغرر باخيك ولا تباغضوا يبغض بعضكم بعضا لان هذا لا ينفعكم انما هو من الشيطان وانظر في العاقبه التي تحب أن تلقى الله بها قال ولا تذابروا بالإعراض عن بعضكم وهجر بعضكم بعضاً وغير ذلك ولكن كونوا عباد الله اخوانا لماذا؟ قال المسلم أخو المسلم لأن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله الظلم معروف لا يخذله يعني إذا استنصر به وإسلمه للعدو أو إذا نيل من عرضه سكت من الخذلان ولا يكذبه إذا حدثه إنما يصدق معه كأنه يخاطب نفسه هذه حقوق الاخوه الإيمانية فمن لوازم الأخوة النصيحة قال في دليل الفالحين ففي التعبير بالأخوة المقتضية للنظر في مصالحه أي الآية إنما من الأخوة قال ففي التعبير بالأخوة المقتضية للنظر في مصالحه وما ينفعه إيماء إلى نصحه بل الحقيقة أن هذه الآية ليس فيها إيماء إنما أتت بالنصح بحذافيره لأن مقتضى الأخوة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم المؤمن أخو المؤمن لا بد من القيام بالحقوق والقيام بالحقوق إنما هو حقيقة النصح للمسلم قال وقال تعالى اخبارا عن نوح صلى الله عليه وسلم وأنصح لكم وعن هود صلى الله عليه وسلم وأنا لكم ناصح أمين هذا فيه بيان أن النصح هي سنة الأنبياء وكفى بهذه فضيلة للنصح فطريق الأنبياء النصح للناس وليس لاهل الاسلام فقط انما للناس كلهم لانهم بعثوا الى اقوامهم وكانوا يجادلونهم وهم على كفرهم فنوح اول ما بعث الى قومه قال لهم عليه الصلاه والسلام وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون فنصح لقومه الكفه فكيف باهل الايمان وقال هود وانا لكم ناصح امين ناصح في حب الخير لكم امين فيما أبلغكم به من اخبار السماء فالنصح هي طريقه الانبياء ومن حق المسلم والمؤمن على اخيه المؤمن قال اما الاحاديث فالاول عن ابي رقيه تميم بن اوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم رواه مسلم جاء في رواية أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أول هذا الحديث إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة قلنا لمن يرسل الله وجاء في في رواية النساء إنما الدين النصيحة قال النووي رحمه الله هذا الحديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام يقول هذا الحديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام واما ما قاله جماعات من العلماء انه احد ارباع الاسلام اي احد الاحاديث الاربعه التي تجمع امور الاسلام ما هي الأحاديث الاربعه حديث عمر انما الاعمال وحديث عائشه من عمل عمل ليس عليه امرنا ها نعم ان الحلال بين وان الحرام بين حديث النعمان بن بشير ها؟ من حسن اسلام تركه ما لا يعني الرابع هذا هذا عن بعض العلماء في خلاف في العلماء قال النووي رحمه الله واما ما قالوا جماعات من العلماء ان احد ارباع الاسلام اي احد الاحاديث الاربعه التي تجمع امور الاسلام فليس كما قالوا بل المدار على هذا وحده يعني هذا الحديث يشمل الدين كله لماذا ها؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام انما الدين النصيح النبي جمع الدين كله في النصيح فجمع الدين كله والإنسان لما يرد على احد إنما يرد بالدليل يرد بالعلم بالسنة الكتاب والسنة وذلك رحمه الله النووي رحمه الله قال ما قاله جماعات من العلماء أنه أحد أرباع الإسلام أحد الأربعة التي تجمع أمور الإسلام فليس كما قالوا بل المدار على هذا وحده وهذا الحديث من أفراد مسلم كما قال رحمه الله يعني انفرض به مسلم في الرواية عن البخاري وليس لتميم الداري في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ولا في مسلم عنه غير هذا الحديث هذه فائدة ذكرها النووي رحمه الله يعني ليس في البخاري من رواية تميم الداري حديث أبدا وفي مسلم حديث واحد ما هو هذا الحديث قال أنس رضي قال تميم بن اوس الداري رضي الله عنه قد يقول خائر في الصحيح حديث الجساسه صحيح الجساسه ها صحيح حديث الجساسه ليس من روايه تميم انما قصه رواها تميم وكان اسرانيا انما هو من حديث فاطمه بنت قيس ليس من حديث تميم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة هذا خبر من النبي عليه الصلاة والسلام أن الدين النصيحة وهذا يدل على أن النصيحة تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان التي ذكرت في حديث جبريل لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال في ذاك الحديث ذاك جبريل اتاكم يعلمكم امر دينكم وهنا قال الدين النصيحه والدين في حديث جبريل اشتمل على الاسلام والايمان والاحسان وسماه الرسول دينا وهنا قال الدين النصيحه فهل يدل وهذا كلام نراجع رحمه الله يدل على ان النصيحه تشمل خصال الاسلام والايمان والإحسان التي ذكرت في حديث جبريل وسمي ذلك كله دينا فالنصيحة تجمع أمور الدين كلها وقيل الدين النصيحة اي عماد الدين وقوامه النصيح والأول أقرب وقال ابن حجر يحتمل أن يحمل على المبالغة أي معظم الدين النصيحة كما قيل في الحديث الحج عرفة عن الحج فيه طواف فيه سعي فيه رمي فيه مبيت في مزلفة ويحتمل أن يحمل على ظاهره لأن كل علم لم يرد به لم يرد به عامله الإخلاص فليس من الدين يعني على ظاهره لماذا لأن النصيحة من الخلوص إخلاص والاخلاص داخل في كل الدين من هذا عمّمه رحمه الله وعلى كل الدين النصيحة يشمل كل الدين كما سيأتي تفصيله في شرح هذا الحديث قال قلنا لمن قال لله النصيحة لله قال النووي رحمه الله قالوا أما النصيحة لله تعالى فمعناها منصرف الإيمان به أو نفي, الشرك أو نفي الشريك عنه وترك الإلحاد في صفاته إلحاد في صفات الله وفي أسمائه وذل الذين ينحدون في أسمائه الإلحاد يدخل في تحريف معناها وتأويلها على غير مرادها أو تحريفها أو تعطيلها فللحاد الميلان عن الحق قال وترك للحاد في صفاته ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها يعني بكل ما وصف الله به نفسه من صفات الجلال والكمال قال وتنزيه سبحانه وتعالى من جميع النقائص لأن الله نزه نفسه عن كل عيب لأنه كامل بصفاته وذاته وافعاله جل في علاه قال والقيام بطاعته واجتناب معصيته والحب فيه والبغض فيه ومولاه من أطاعه ومعاداه من عصاه قال وجهاد من كفر به والاعتراف بنعمه وشكره عليها والإخلاص في جميع الأمور والدعاء إلى جميع الأوصاف يعني الدعوة إلى جميع الأوصاف المذكورة والحث عليها وقال ابن الصلاح النصيحة لله, لله تعالى توحيده ووصفه بصفات الكمال والجلال وتنزيهه عما يضادها ويخالفها وتجنب معاصيه والقيام بطاعته ومحابه بوصف الإخلاص والحب فيه والبغض فيه وجهاد من كفر به تعالى وما ضاه ذلك والدعاء إلى ذلك والحث عليه فالقيام بطاعة الله عز وجل من النصح لله وتوحيده وصفه بالكمال والجلال من النصح لله عز وجل واجتنام معصيتك والحب فيه والبغض فيه كل ذلك وغيرها من المعاني من النصح لله عز وجل قال قلنا لمن قال لله ولكتابه قال نووي رحمه الله أما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فالإيمان بأنه كلام الله تعالى يعني القرآن كتاب الله الذي أنزله الله عز وجل على رسوله كلام الله ليس كلام البشر قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وقال النبي عليه الصلاة والسلام على رجل يحملني إلى قومه ليبلغ كلام ربي فان قريشا قد منعوني ان ابلغ كلام ربي والله عز وجل يتكلم جل في علاه كما قال ربنا عن موسى وكلم الله موسى تكليما وتكليما مصدر مؤكد والصفه اذا اكدت بالمصدر لا يراد بها الا الحقيقه يعني كلاما حقيقيا والله يتكلم بصوت يسمع قال الله عز وجل وناديناه من جانب الطور الأيمن هذا منادى قال وقربناه نجية هذه مناجاه لذلك إذا جمع الله الأولين والآخرين يناديهم الله عز وجل بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قر والايات والأحاديث في هذا كثيرة فالله يتكلم ومن كلامه كتابه الذي أنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام قال فالإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله نزل به الروح الأمين على قلبك قال لا يشبه شيء من كلام الخلق لكن يقول علماء فض كلام الله على كلام خلقه كفض الله على خلقه وقال خباب بن الارت بن نوفل قال انك لن تستطيع ان تتقرب الى الله بشيء احب اليه من كلامه قال ولا يقدر على مثلي احد من الخلق هذا من نصف كتابه قل ان اجتمعت الجن والإنس على أن ياتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا قال ثم تعظيمه لا يهان يعني هانت القرآن عمدا كفر قال وتلاوته حق تلاوته لأن الله أمر بها وأثنى عمن كان هذا حاله وتحسينها والخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة لأن الله قال وردت للقرآن ترتيلا والرسول علم صحابته هكذا ولذلك قرأ رجل عند ابن مسعود آية إنما الصدقات للفقراء فلم يمدها قال مدها هكذا أقرأنيها رسول الله عليه الصلاة والسلام قال وذب عنه تأويل المحرفين يعني إذا حرفوه في معانيه وطعنوا فيه من النصح لكتاب الله عز وجل أن تذب عنه تحريف المحرفين وتعرض الطاعنين والتصديق بما فيه لأنه لا أصدق من الله قيل ولا أصدق من الله حديثا، فكل ما أخبر الله به فهو حق حقيقة قال والتصديق بما فيه هذا سهل معذرة نسيته أول مرة أنسى في حياتي في الدرس قال والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأمثاله والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه والتسليم من ونشر علومه والدعاء إليه إلى غير ذلك من المعاني. قال ولرسوله نصيحه للرسول عليه الصلاة والسلام قال النووي رحمه الله هذا كله في شرح مسلم وفي غيره ابن رجب شرح هذا الحديث شرحا وافيا في جامع العلو والحكم قال واما النصيحه لرسول الله عليه الصلاه والسلام فتصديقه على الرساله هذا أول نصح ان تصدقه بانه رسول من عند الله عز وجل والايمان بجميع ما جاء به قال وطاعته في امره ونهيه يعني اذا امرك تطيع واذا نهاك تنتهي قال ونصرته حيا وميتا يعني من ادركه ومن لم يدركه عليه ان ينصره عليه الصلاه والسلام ومعادات من عاداه وموالات من والاه ويعظام حقه وتوقيره واحياء طريقته وسنته لان اظهار العلم انما هو اظهار السنه ليس الراي قال وبث دعوته ونجر جريعته ونفي التهم عنها قال واستثارة علومها يعني علوم السنة تخدم السنة قال والتفقه في معانيها والدعاء إليها يعني دعوة الناس إلى السنة والتلطف في تعلمها وتعليمها لأن السنة سهلة يسيرة موافقة للطباع ولكن النفوس قد يدخلها الهوى قد يدخلها امور فلا بد من التلطف في تعلمها وتعليمها قال واعظامها واجلالها كلما عظم الانسان السنه كلما زاد نصوع الرسول عليه الصلاه والسلام وزادت عظمه الدين في قلبه والصحابه لم ي... من اعظم ما ما تفوق به عمن بعده عظيم تعظيمهم لسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام وإذا استخف الناس بالسنة فقد ضاعت عنهم الدنيا والدين ووقعوا في الهلاك المبين فسنة الرسول عليه الصلاة والسلام حقها الإجلال والإعظام قال وإعظامها وإجلالها والتأدب عند قراءتها والإمساك عن الكلام فيها بغير علم كم من الناس يخوضوا في السنة وفي الأحاديث وينزلوا على وقائع؟ بغير برهان ولا علم نحن في زمن فتن أضرب لكم مثالا كثير من الناس ينشر أحاديث خاصة من دعاه الفتن يقول مثلا إذا فسد اهل الشام فلا خير فيكم وينفي الخيرية عن الناس ويقول وقع ما وقع بالشام هذا الحديث ليس هذا موطنه وليس هذا زمانه هو اصلا اذا فسد اهل الشام الخير من الدنيا من قطع لم يبق على الناس الا قيام الساعه يقولون معركه الغوطه وما ادراكهم معركه الغوطه ينزلون الحديث عليهم الغوطه معركتها عظيمه قال عليه الصلاه والسلام ان فسطاط المسلمين يوم الملحمه بأرض يقال لها الغوطة بجانبها مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام قال عليه الصلاة والسلام يوم الملحمه الكبرى بالغوطة فيها مدينة يقال لها دمشق من خير مساكن المسلمين يومئذ هذه معركه الغوطه انما تكون في الملحمه الكبرى والملحمه الكبرى تكون بعد قيام الخلافه وهذه الملحمه يعقبها خروج الدجال وقبله وبعدها فتح القسطنطينيه والصحابة كانوا أشد ما يكونون حذراً من هذا الباب يقول أبو الطفي يقول كنت بالكوفة فسمعت صائحاً يصيح ألا إن الدجال قد خرج خلفاً طلقت إلى حذيفه بن اسيد صحابي فإذا هو يحدث فقلت إن الدجال قد خرج فقال اجلس قال ثم جاء العريف فقال إن الدجال قد خرج وإن أهل الكوفة يطاعنون فقال اجلس قال فجلس العريف ثم نادى مناد ألا إنها كذبة صباغة فقلنا يا أبا سريحة إنك ما اجلستنا إلا لأمر فحدثنا قال ان الدجال لو خرج في زمانكم لرمته الصبيان بالخذف ان الدجال لا يخرج الا عند خفه من الدين وادبار من العلم واختلاف ذات بين فيرد كل منهل وقال يسير بن جابر عند مسلم قال كنت عند ابن مسعود فجاء رجل ليس له هجيرة يعني صوت مرتفع إلا يا عبد الله بن مسعود يقول كنت بالكوفة فهاجت ريح حمراء فجاء رجل ليس له هجيرة إلا يقول يا عبدالله بن مسعود قامت الساعة قامت الساعة قال فجلس وكان متكئا فقال إن الساعة لا تقو حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمه ثم اشار الى جهه الشاب فقال عدو يجمعون لاهل الاسلام ويجمع لهم اهل الاسلام فقلت الروم قال نعم ثم ذكر الملحم الكبرى وجاء في حديث ابي هريره لا تقوم الساعه حتى تنزل الروم بدابق او الاعماق مكانا قرب حلب فيجمع لهم أهل الإسلام ويجمعون لها الإسلام وهذا الجمع قبله أمور جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام تصالحون الروم صلحا آمنة قال فتغزون أنتم وهم عدو من ورائكم أو من ورائهم روايتان يعني عدو مشترك والروم لا يصالحون المسلمين إلا لأن للمسلمين قوة وشوكه وجيش قوي قال فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم أو من ورائهم فتغلبون وتغنمون ثم ترجعون قال فتقفون على مرج ذي تلال مرج أرض خضراء، فيرفع رجل من نصرانية الصليب. فيقول غرب غلب الصليب فيرد عليها للاسلام بل غلب الله فيتردونها يعني النصارى يقول غلب الصليب والمسلم يقول غلب الله قال فيثور رجل من المسلمين الى صليبهم وهو بقربه فيدقه فيثور النصارى لهذا الرجل فيقتلونه فيثور المسلمون فيقتتلون فتباد هذه العصابة كلها إنه كانوا قليل قال فعند ذلكم تقدر الروم ويجمعون للملحمة جاء في حديث عبد الله بن عمر أنهم يجمعون تسعة أشهر كحمل المرأة قال عليه الصلاة والسلام يأتونكم في ثمانين غاية أي غاية تحت كل كل غاية اثن عشر ألف يعني عددهم تسعمية ستين ألف فيرجع الروم لملكهم فيقولون قد كفيناك جزيرة العرب وفي رواية قد كفيناك العرب يعني خلاص هذه فرصة كي تحينونها للقضاء على المسلمين ويجمع لهم أهل الإسلام فينزل بذابق أو الأعماق وينزل أهل الإسلام بالغوطة ثم يلتحم الجيش قال عليه الصلاة والسلام فيخرج إليهم جيش من المدينة يمدونهم ويمدهم أهل عدن أبيا على القلائص أي على النوق الشابة فيقتتلون يشترت المسلمون شرطه في اليوم الاول والثاني والثالث يعني جماع من الجيش يقتتلون لا يحجز بينهم الا الليل قال عليه الصلاه والسلام لا تكلوا سيوفهم ولا تكلوا شابهم ولا رماحهم في اليوم الرابع قال النبي صلى الله عليه وسلم تحصل عند ذلك رده شديده سمع بعض الدعاة الكبار يقول تحصل عند ذلك ردة يرتد الناس عن دين هذا خطأ ردة عطفة تنزع الفتن من بين المسلمين ويكونون صفا واحدا فيجتمعون في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع ينهض لهم بقية أهل الإسلام فيختتلون ويجعل الله الدبرة على النصارى فيفر ملكهم ويفرون ويقتل منهم خلق عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن الطير ليمر بجنماتهم فيخر ميتا من نتنهم جيش المسلمين ينقسم الى الثلاث أقسام ثلث يفرون قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوب الله عليهم أي لا يلهموا التوبة وثلث يقتلون هم أفضل الشهداء عند الله عز وجل وثلث ينتصرون وهم أفضل الناس في زمانهم قال فيذهبون القصة الضينية فيفتحونها بالتهليل والتكبير إذا كبروا سقط شق منها ولذلك كل فتح لا يكون بهذه الطريقة ليس, المع... ليس الفتح المذكور في الحديث الذي هو من اشراط الساعة فبينما هم كذلك إذ صرخ فيهم الشيطان ألا إن الدجال قد خرج في ذراريكم قال النبي عليه الصلاة والسلام فتخرج طليعة إثنى عشر فارسا إني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم فيأتون الشام فيجدون أنه قد كذب ثم فيجدوا أنه كذب ثم يخرج الدجال هل ملحمة تكون بالسيوف ثوارس ولذلك لا يجوز ان تحاكم احاديث المستقبل على واقعك الذي انت فيه النبي ذكر ان عيسى عليه الصلاه والسلام يقتل الدجال بحربته ويريهم دمه عليها وذكر ان يأجوج ماجوج لا يمر على شيء الا قتلوه حتى يقولوا قد قتلنا اهل الارض فلنقتل اهل السماء فيرمون بن الشابي من السماء فترجع مخضبة بالدماء فتنه لهم، فلما يموتون يبقى المسلمون يطبخون بعصيهم سبع سنين كما جاء في الأحاديث هذه معركة الغوطة ليس هذا وقتها ونشر هذه الأمور في هذه الأوقات هذا من الضلال المبين من عدم معرفة السنة وتنزيلها على غير موطنها وواقعها كان علماء يشددون عشرات الساعة لابد أن يراعي فيها الترتيب الزمني لابد من صحة التنزيل على الواقع يعني إذا جاء رجل ودعا المهدويه وكان مهل البيت واسمه محمد بن عبد الله لا تصح مهدويته حتى ينزل عيسى بن مريم عليه ويصلي الفجر بالناس في الشاه حتى يخرج الدجال في زمانه وإلا فهو كذاب قال النووي عليه رحمة الله تخرجنا عن الدرس. قال والإمساك عن الكلام فيها بغيره وإجلال أهلها لانتسابهم إليها بقدر ما عند الإنسان من سنة إن كنت تعظم السنة عظم أهلها قال والتخلق بأخلاقه أي بأخلاق صاحب السنة عليه الصلاة والسلام والتؤدب بأدابه ومحبة اهل بيته واصحابه ومجانبة من ابتدع في سنته او تعرض لاحد من اصحابه ونحو ذلك يعني من تعرض الصحابه يجانب ليس من نصح للرسول ان توافق وتؤاكل وتجانس وتجالس من طعن في اصحابه لان هذا سبيل الزندقه فكيف بمن يدافع عمن يقع في اعراض الصحابه بل اكابر الصحابه كعثمان ومعاويه وغيرهم من الائمه من الكبار من الصحابه رضي الله عنهم كيف يدافع عنه الى هذا الحد نزلت في قلوب الناس منزله السنه التي من تعظيمها تعظيم حملتها خاصه الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم وقال ابن رجب ومن انواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله وهو مما يختص به العلماء هذا مختص بالعلماء رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة يعني من النصح لله ولكتابه ولرسوله رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة وبيان دلالتها على ما يخالف الأهواء كلها وكذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء وكذلك رد الاقوال الضعيفه من زلات العلماء العلماء يخطئون يزلون ورد زله العالم ليس تنقيصا من قدره ولا معارضه له انما هو دفاع عن السنه ونشر السنه ونشر الخير ورحمه بالقائل الذي زل لانك اذا تركته وزلته واتبعه الناس في زلته حمل وزق أن يتبعوا فيها فإذا بينت الخطا وعن اتباعه رحمته وقللت عنه ما يحصل له من بسبب من اتبعه فيها قال وكذلك رد الاقوال الضعيفه من زلات العلماء وبيان دلاله الكتاب والسنه على ردها ومن ذلك بيان ما صح عن النبي عليه الصلاه والسلام وما من حال رواته الى اخره قال معصومنا الا رسولنا عليه الصلاه والسلام ابن القيم رحمه الله في المدارج في الثاني قال ولولا ان الحق لله ورسوله وان كل ما عاد الله ورسوله فماخوذ من قوله ومتروك قال مالك رحمه الله ما منا من احد الا راد او مردود عليه وما زال العلماء يرد بعضهم على بعض يقول الصواب في هذه المساله مع احمد الصواب في هذه المساله مع مالك اخطا الشافعي فيها ليس تنقيصا من قدر الشافعي رحمه الله ولا من قدر ذلك انما هذا هو الذي امرنا به اذا كان الشخص صاحب علم فهذا مع الاجلال والتحريم ليس تسفيها انما رد الخطا او اخذ قول عالم دون عالم بدليل قال ولولا ان الحق لله ورسوله وان كل ما عاد الله ورسوله فماخوذ من قوله ومتروك وعرضه الوهم والخطا كل ابن ادم خطا قال لما اعترضنا على من لا نلحق غبارهم ولا, تجري مع ولا نجري معهم في مضمارهم ونراهم فوقنا في مقامات الإيماء ومنازل السائرين كالنجوم الدراري قال ومن كان عنده علم فليرشدنا إليه ومن رأى في كلامنا زيغا أو نخصا وخطأا فليهدي إلينا الصواب نشكر له سعية ونقابله بالقبول والإذعان والانقياد والتسليم هذا هو الواجب لأن المقصود لأن المقصود ليس أن تنتصر لقولك إنما تنشر الخير والحق في الناس ومن كان قصده الله وقصد نشر السنة إذا نبه أحد على السنة شكره وأثنى عليه إذا قال ابن القيم قال ومن كان عنده علم فليشدن إليه يعني لولا ان أن الحق هو لله ورسوله عليه الصلاة والسلام وأن كل الناس يقعون في الوهم والزلل من تقد أحد من سبقوه بدرجات في الإيمان والعلم ولكن فوق كل ذي علم عليم وقد يدرك الصغير ما يفوت الكبير وهذا سليمان عليه الصلاة والسلام اوتي من العلم ما الله به عليم ولكن قاله هدهد طائر صغير أحط بما لم تحط به فالهدهد كان أعلم من سليمان في هذه القضية ولم يستنكر سليمان عن قبول الحق به منه قال ولائمه المسلمين قال النووي رحمه الله اما النصيحه لائمه المسلمين ائمه المسلمين قال النووي رحمه الله المشهور هنا الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بامور المسلمين من اصحاب الولايات لان بدا كثير من التحزب والفتن ينشرون في الناس أن أئمة المسلمين ولا حديث في ذلك من السمع والطاعة إنما المقصود به الإمام الأكبر الذي تجتمع عليه الأمة وهذا القول ساقط من, أصل من أصله وكما قال الشوكاني رحمه الله من يقول بهذا القول لا يحسن أن يخاطب بالحجه فإنه لا يعقلها إنما غلبوا الهوى وسمع قولا شادا ممن عظم في قلبه ففرر قوله قال واما النصيحة لأمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف ولطف تنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن ينصح لجل السلطان فلا يبديه على نيته ولكن يخلو به فيأخذ بيده هذا إشارة إلى الستر الس وإلى الرفق قال واعلامهم بما غفلوا عنه بشر ولم يبلغهم من حقوق المسلمين قال وترك الخروج عليهم وتالف قلوب الناس لطاعتهم يعني تالف الناس إذا وجدت احدا يطعن بين له منزله السلطان بين له الاحاديث بين له فضل الله بالسلطان كم من نعمه لان الناس اذا لم يكن لهم سلطان يكونون فوضى لا نظام ولا حياة ولا عيشة ولا هنية إنما حياتهم فوضاة الجاهلية ومن صفات أهل الجاهلية أنهم كانوا يستنكفون من أن يكون عليهم أمير ويعتبرون هذا ذلة وفي الحقيقة الذلة إنما هي في مخالفة الشر واتباع الهوى واتباع الشيطان ليس في اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام فأعز الناس هم النبي عليه الصلاة والسلام ومن تبعه العزة لله ولرسوله وللمؤمنين قال قال الخطابي يقولنا رحمه قال الخطابي من النصيحه لهم الصلاه خلفه والجهاد معه لان الجهاد لا يكون الا تحت رايه السلطان واداء الصدقات إليهم وترك الخروج بالسيف عليهم وهكذا باللسان ايضا اذا ظهر منهم حيف او سو عشره يعني اذا جاروا وان لا قال يغروا بالثناء الكاذب عليهم يعني تمدح الحاكم بما ليس فيه وتثني عليه وتغره هذا ليس من النصيحه وتبين له أن كل شيء على ما يرام وكل شيء خير ولا تبين له الحقيقة هذا من الغش للسلطان لمن الناس لما يدخل في هذا الباب يدخل في باب النفاق يمدح السلطان أمامه ثم إذا خلى ذكر العيوب ونشرها هذا من النفاق كما قال ابو الدرداء ان اول النفاق المرطع انو على امامه قال وان يدعى لهم بالصلاح وقال ابن الصلاح والنصيحه لائمه المسلمين معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتذكيرهم به وتنبيههم في رفق ولطف ومجانبة الوثوب عليهم والدعاء لهم بالتوفيق وحث الاغيار على ذلك شو الاغيار ها ها الاغيار الغير يعني والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار ح حث الغير على الدعاء لهم أدخلوا سلطة لأن عند العلماء الدعاء للسلطان من القرب لأن صلاح السلطان صلاح للبلاد والعباد ولذلك قال الإمام محمد رحمه الله إني أرى ذلك واجبا علي يعني الدعاء للسلطان قال الن قال الطحوي في الاعتقاد ولا نرى الخروج على امتنا ولا تامرنا قال ولا نزع يدا من طاعتهم وندعو لهم بالصلاح والمعافاه وقال الامام البربهاي رحمه الله اذا رايت الرجل يدعو للسلطان فاعلم انه صاحب سنه ان شاء الله واذا رايت الرجل يدعو على السلطان فاعلم انه صاحب هوى هذا في الاعتقاد والاثار على ذلك كثيره قال رحمه الله وحث الاغيار على ذلك ومن ذلك اداء الحقوق ومعرفه المنزله وتعظيم الحرمه والذبح عن العرض ولزوم الجماعه وذكر ابن جماعه كثير من, من هذه الامور مثل بذل الطاعه لهم ظاهرا وباطنا والقيام بنصرتهم باطنا وظاهرا وبذل المجهود في ذلك وان يعرف لهم عظيم حقهم وما يجب من تعظيم قدرهم فيعاملون بما يجب من الاحترام والاكرام وتحذيرهم من عدو يقصدهم بسوء او خارجيه يخاف عليهم منه ويعانتهم على ما تحملوا من اعباء الامه ومساعدتهم في على ذلك ورد القلوب النافرة عنهم إليهم وجمع محبة الناس عليهم والذب عنهم بالفعل والقول وبالمال والنفس والأهل في الظاهر والباطن إلى غير ذلك قال وعامتهم كم بقي الوقت ها عش دقائق ننتهي من الحديث هذا لن نأخذ شيء ثاني بسرعة وعامتهم قال النووي رحمه الله اما نصيحه عامه المسلمين وهم من عدا ولاه الامر فارشادهم لمصالحهم في اخرتهم ودنياهم وكف الاذى عنهم هذا من النصح قال فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم ويعينهم عليه بالقول والفعل قال وستر عوراتهم وسد خلاتهم يعني جوعتهم ودفع المضار عنهم, عنهم وجلب المنافع لهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص والشفق عليهم وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم قال وتخولهم بالموعظه الحسن وترك غشهم وحسدهم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه والذب عن اموالهم واعراضهم وغير ذلك من احوالهم بالقول والفعل وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من انواع النصيحه وتنشيط هممهم للطاعات قليلا كثير وقال ابن رجب ومن انواع نصحهم نصحهم بدفع الاذى والمكروه عنهم وايثار فقيرهم وتعليم جاهلهم ورد من زاغ منهم عن الحق في قول او عمل باللطف بردهم من الحق ورفق بهم في الأمر المعروف عن المنكر ومحبة قال محبة لإزالة فسادهم ولو بحصول ضرر له في دنيا قد تنصح وتبين وتبين السنة وترشد الناس ويحصل لك ضرر في دنيا قد تعاد من الناس قد تحارب ولكن نفعت الناس ولو حصل لك لابد أن تبذل الخير تنظر ما عند الله وتثبت على الحق وتراقب ربك في قلبك قال رحمه الله ولو بحصول ضرر له في دنيا كما قال بعض السلف وددت ان هذا الخلق اطاع الله وان لحمي قرض بالمقارير قال ومن اعظم انواع النصح ان ينصح لمن استشاره في أمره كما قال صلى الله عليه وسلم اذا استنصح احدكم اخاه فلينصح له وفي بعض الاحاديث ان من حق المسلم على المسلم ان ينصح له اذا غاب قال ابن حجر ابن رجب ومعنى ذلك انه اذا ذكر في غيابه بالسوء أن ينصره قال ويرد عنه وإذا رأى من يريد أذاه في غيابه كف عنه ذلك فإن النصح في الغيب يدل على صدق الناصح فإنه قد يظهر النصح له في حضوره تملقا ويغشه في غيابه ما أكثر الحقوق والواجبات الدين النصيحه قال الآجري رحمه الله ولا يكون ناصحا لله تعالى ولرسوله ولإمة المسلمين وعامتهم إلا من بدأ بالنصيحة لنفسه واجتهد في طلب العلم والفقه ليعرف به ما يجب عليه ويعلم عداوه الشيطان له وكيف الحذر منه ويعلم قبيحة ما تميل إليه النفس حتى يخالفها بعد وقال ابن رجب رحمه الله الواجب على المسلم ان يحب ظهور الحق ومعرفه المسلمين له سواء كان ذلك في موافقته او مخالفته قد يخالفونك والحق عند غيرك لا تغضب لان هذا نوع من التحزب ومن نوع من الانانيه عدم صدق من عدم من عدم صدق النصح من عدم الصدق في النصح قال وهذا من النصيحه لله ولكتابه ولرسوله ودينه وإمة المسلم وعامتهم وذلك هو الدين كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فهذا الحديث جامع لكل الدين القيام بحق الله وحق كتابه وحق نبيه وحق الائمه وحق الرعية كل هذا من النصح الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام إن الدين النصيح إن الدين النصيح إن الدين النصيح ومن حق المسلم على أخيه المسلم أن ينصح له فإذا أردت أن تقوم بالدين حق القيام عليك أن تنصح لاخوانك ولنفسك ولإمة المسلمين وعامتهم وقبل ذلك لربك ولكتابه ولنبيك عليه الصلاة والسلام بهذا يكون المسلم قد قام بجزء من النصح فما أكثر الواجبات علينا وما أكثر التكاليف نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا هناك في سيدي يوزع محاضرة كانت قبل ذلك في مسجد الشيخ زايد عليه رحمة الله بعنوان رد الجميل إذا نقصت النسخ نسخ احتياط موجودة ولكن كم وقت الوقت خمس دقائق يقول اليس العالم إذا اجتهد فأصاب له أجر وإن اخطا فله أجر, فله أجر فكيف يأثر إذا كانت المسألة اجتهادية نعم إذا كانت المسألة اجتهادية واجتهد نعم بشرط أن يكون عالما والعالم من شهد له العلماء بالعلم العالم يعني يحضر ناس درس يقول فلان عالم لا لست بعالم إنما لابد من شهادة العلماء للرجل بأنه عالم يعني بعض الناس يقترب بمدح العوام ومدح العوام يفسد أكثر مما يصبح الميزان إنما هو ميزان الشرع الذي عليه العلماء عليهم رحمة الله السيديهات أسعجتكم قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم إياكم وهيشات الأسواق إياكم وهيشات الأسواق لا ترفع اصواتكم في المساجد رحمكم الله هذا السؤال يتكرر يعني ما ذكرت لنا مشايخك وبالنسبة لهم مجهول أنا أقول لك ما كتبه العلماء تريد الصفحات أعطيك وإذا وجدت مني خطأ انصحني وإذا لم أقبل لك الحق فيما تشاء تبين الحق أما هذا نصيحة الإخوة يا حفظهم الله هذا الزمن زمن غربة وزمن فتن وزمن إدبار من العلم واختلاف ذات بي في كثير من الأمور والأمور قد بدت فالإنسان يعتصم بالله عز وجل تساعد مع إخوانه ويكمل بعضنا بعضا عليك بطلب العلم واجتهد وإذا لم أعجبك أنا لا ألزمك بشيء ولكن الله لنا ولكم التوفيق سلاميه ما في بالغيب صلي على سيدنا الكريم طبعا بقدر ها لسة, لسه شويه لا نمشي ما في لسه شوية شو. حتى ندرك ما عندنا على أسئلة إن شاء الله قريبا ان شاء الله سنجيب على كثير من الاسئله زاك الله خير المعذره سبحانك الله